وَمِنَّ صَلاتِ لِغُرُوقِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّد بِهِ نَافِلَةً لَّكَ, لك عَسَى قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوطا وقل وقل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يسين قران منن الا خسر واذا امنعنا عن الانسان علمه صار احرض مسه الشر كان ياسا قل كن الذين يعملون على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا ونسالونه عن الروم لنذهبن بالذي أرحينا إليك ولئن شئنا لنذهبن بالذي أرحينا إليك ثم لا تجه لك به علينا ركيلا إلا رحمة من ربك إن قبله كان عليك كبيرا قل إن جتمعت الإنس والجن على أن, على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ضهيراً ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأما أكثر الناس إلا كفور